يَسْتَبشِرونَ بِنِعممَةٍ مِنَ اللهَّهِ وَفَغْلِم وَأَن اللهَّ وَأََّ اللهَّهَ لا يُضيع أَجرَ الْ المُؤمِنين الذي نَستَجَابُ لللهِ وَرسُولِ مِنْ بَعدِمَا أَصَابَهُمُ الْقَرح للَِّذينَ أَحسَنُ مِنهُم وَاتَّقَو أَجر نعَظم.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 وَلَهُ عذاَاب مُهين مَا كانَان اللهَّهُ لَذَرَ الْ المُؤمنِنينَ علىمَا أَنتُ ملَيْهِ حتىَ حتىَ يَمِيزَ الْ مِنَ الطيب وَم كانَانَ اللهَّهُ لُطلِععَكُمْ علىى الغَيبِ وَلَ اللهَّه يَجتَ ب مِوسُ لمَ شَ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 حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ